فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من تلالة من طين. وَجَعَلْنَاهُ نُطُفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فخلقنا المضغة عظاما فكثونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالفين ثم إنكم بعد ذلك لميتون